قال الامام مالك رحمه الله تعالى الافاضه قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفه وعلمهم امر الحج وقال وقال لهم فيما قال اذا جئتم منا فمن رمى الجمره فقد حل فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب لا يمس أحد النساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت يقول مالك رحمه الله تعالى بهذا السند إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال خطب الناس عمر يوم الحج أو في عرفة فبين لهم المناسك ماذا يفعلون او يتركون ومما قال له خطبة الامام في الحجيج سنة نبوية والرسول صلى الله عليه وسلم خطب الحجاج في حجة الوداع عدة مرات منها يوم السابع من ذي الحجة قبل التروية بيوم بين لهم كيف يذهبون إلى منا ثم إلى عرفات؟ وفي عرفات بين أو في منا يوم الثامن بين لهم الوقوف وما بعده. في عرفات بين لهم أحكام الوقوف والنزول إلى المزدلفة يوم الحج الأكبر أو يوم العيد بين لهم حقوق الإسلام على المسلمين. وهي الخطبة الجامعة التي بين فيها صلى الله عليه وسلم وبلغ وأمر الناس أن يأخذوا عنه وليبلغ الشاهد منهم الغائب فخطبة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يوم عرفات للحجاج تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم بين لهم حكم الوقف المقوف وكيف يفعلون بعد الوقوف من النزول إلى المزدلفة ومتى ينزلون وأعمال المزدلفة ثم بعد ذلك ما يأتي بعدها لأن الناس بعد هذا الوقت وبعد هذا الجمع لصلاة الظهر والعصر في عرفات يتشتتون ولا تجمعهم كما يجتمعون في مسجد نمره أو في عرفات موطنا مستقل يتفاوتون في النزول إلى المزدلفة ويتفاوتون من المزلفة إلى منا ويتفاوتون من منا إلى مك ولكن في عرفات ما في نزول الكل موجود والبلاغ أبلغ وأقصت أمكن في التبليغ من أي مكان آخر ومما قال لهم في بيانه رضي الله تعالى عنه أن من جاء إلى منا ورمى جمرة العقبه فقد حل له ما كان حراما على الحاج هذا الاثر من عمر رضي الله تعالى عنه لو انقطع عن الاثر الذي سيسوقه مالك بعده لكان فيه اشكالا ولكن مجيء الاثر من مالك رحمه الله ليحل هذا الاشكال وهو في قولهم اذا جئتم الى منا فمن رمى جمرة العقبة فقد حل له ما كان حراما على الحج فين الحلق فين النحر هل مجرد رمي جمرة العقبة يتحلل الحاج او يتحلل بالرمي ومعه شيء اخر مقتضى هذا الاثر عن عمر يتحلل بمجرد الرمي ولا لا وبهذا قال بعض العلماء ولكن جاء عن عمر بنفس وفي نفس هذا السياق أنه لم يقتصر على رمي الجمرة فقط بل ذكر كما سيذكر مالك عنه في الأثر الآتي ولذا نضيفه إليه ويكون الكلام عليهما معا إن شاء الله